العشار طلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سئلت بِأَيِّ ذنب قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أزلفت علمت نفس en als hij uitgaat, قوة عند دبر العرش مكين ولقد رَآهُ بِالْأُفُقِ المبين وما هو على الغيب بِظليل وهو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون؟ قالوا ما لنا من دونه لا يشاءون يشاء الله رب العالمين